بعينه حكمنا بكفره عينا حكمنا بكفره عينا ولا نبال لأننا لو رفعنا الكفر عن المعين ما فقد أحد كافر كما قلت فإذا وجدنا رجلا يدعو الموت وقلنا له هذا شرك هذا شرك وكفر وعتينا بالآيات أو الأحاديث ولكنه أصر على ما كان عليه حكمنا بكفره عينا أو بشركه عينا ونحن لا نملك أن نحكم على أحد بكفر أو فس أو شرك إلا بمقتضى الكتاب والسنة كما أننا لا نملك أن نحرم ولا أن نحلل إلا بكتاب والسنه الكفر والإسلام والإيمان والشرك والإخلاص مرجعه الى من الى الله ورسوله الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما عنا لسنا الذين نكفر الناس او نبد او نشركهم او نفسقهم يرجع الكتاب والسنه فاذا ثبت في الكتاب والسنه بان هذا العمل كفر او هذا العمل شرك او هذا العمل فسق ثم اقمنا الحكم على فاعله حينئذ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 وجود طالب العلم في مجتمع تكثر فيه البدع والضلالات هل هو افضل او ان يفر بدينه والجواب اذا كان بقاؤه فيه مصلحه بالنهي في عن البدع وعن الضلالات فبقاؤه واجب بقاؤه واجب لان هذا مقام الرسل دعوة الله اما اذا لم يكن فيه مصلحه ولا منفعه ولا يستفيدون منه وهو يخشى على دينه ان بقي فالفرار اولى المساله هذه تحتاج الى هذا التفصيل نعم السلام الله وبركاته ما هو هو لو كان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته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 يكون من اتى شركا اصغر على خطر لا. الجواب على هذا ان نقول الخوف من الله غير الخوف من الذئب الخوف من الله غير الخوف من الذئب لان الخوف من الله خوف عباده وانابه ولجوء والخوف من الذئب خوف طبيعي ولهذا الخائف من الذئب اذا كان معه سلاح ماذا يعمل يقتل الذئب لكن خائف من الله لا يزيده خوفه الا لجوءا الى الله وإنابة اليه ورجوعا عليه ورجوعا اليه ففرق بين الخوفين وان اشتركت في الاعراب والعطف فبينهما فرق عظيم لا اعتقد ان احدا اذا راى الذئب وخاف منه يقول يا ذئب ارجوك انك ما تاكل انا قل لا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 بل اذا رضي اخذ السلاح وقتله لكن اذا خاف اذا ربه ماذا يكتسب هل يتمرد على على ربه او يلجا اليه يلجا اليه ففرق بين هذا الخوف وهذا الخوف نعم زيارة القبور كما أسلفنا في الدرس قبل الصلاة يقصد بها أمرا وهي وهما تذكر الآخرة والدعاء للميت وهذه القصائد التي تتلى عند القبور ما هي إلا تجديد أحزان ولهذا تجد إنسان يبكي لا خوفا من عذاب ولكن يبكي حزنا على هذا الميت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 اشياء كثيره تقول ما هي الصفه الصحيحه لزياره قول النبي الله عليه وسلم سبق كلام عليه في الاسلام قبل الصلاه وانا احب ان احدد حدد الوقت علشان اذا انتهى نعطيكم ربع ساعه ربع ساعه نعم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 أن نحقق علم التوحيد ولا سيما توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات لأن توحيد الربوبيه يقل من يخالف فيه لكن توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات هذا يكثر فيه الخلل أما توحيد العبادة فيكثر فيه الخلل من عامة الناس وأما توحيد الأسماء والصفات فيكثر فيه الخلل حتى من طلاب العلم فيجب على أهل هذا البلد التي انبثق منها نور التوحيد ونور الرسالة أن نحقق التوحيد علما وعقيدة ودعوة وعملا علما وإيش نعم وعقيدة ودعوة وعملا نعم الانتساب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام النافع هو الانتساب إلى شرع هذا هو الانتساب النافع اما الانتساب إلى قرابته عليه الصلاة والسلام فهذا ان وفق الانسان الى الايمان والعمل الصالح فلا شك انه افضل من غيره لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام وان كان الامر بالعكس فقرأ قول الله تعالى تب ت ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جداح حب المسد وابو لهب ناقله بالرسول عمه ولم ينتبع به فالذي ينتسب الى الرسول عليه الصلاه والسلام وليس كذلك يكون كاذبا ويكون كلابس الزو... ثوب يزوق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 أن يصح نسبهم إلى رسول عليه الصلاة والسلام ثم ينكرون ذلك هؤلاء الحقيقة أنهم نبذوا نعمة وفضلا ولا أظن أن أحدا يصح نسبه إلى رسول عليه الصلاة والسلام ثم يقول لست من, من آله لا أظن أحد يقول هذا نعم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 إلا وعنده ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد نعم يقول فات الانسان هل الصلاه مع اذا فات المأمومة تكبيرتان من تكبيره الجنازه وادركهم في الثالثه فليدعو للميت لأن أهم شيء في صلاة الميت هو الدعاء له فليدعو للميت ثم اذا سلم الإمام فإن تمكن من أن يكبر ويقضي ما فاته فعل وإن لم يتمكن فله أن يتابع التكبير ويسلم وله أن يسلم على الإمام بدون متابعة التكبير هكذا قال الفقهاء ولسوا اعلم في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا سي فنات من يقول في عموم قوله ما ادركتوا فصلوا وما فاتكم فاتموا قدوم الخادمه بدون محرم داخل في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك في قوله لا تسافر امراه إلا مع ذمح ومن أعانها على ذلك فقد, أعانها فقد أعان على الإثم والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فهو مشارك لها في الإثم لأنه الذي شجعها على المجيء وفتح الباب لها لا تحل هذا مشهور عند اهل العلم ان الصحابه لما فتحوا الامصار صاروا ياكلون من جبن المجوس والجبن مخلوط بالانفحه والانفحه من المذكات من غير من تحل ذكاته كانفحه ميته والعلماء مختلفون رحمهم الله في انفحه ميته هل هي طاهره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 فجعله رجسا عمليا وقرنه بالميسر والأنصاب والأزلام وهذه الثلاثة ليست نجسة بالاتفاق دليل آخر من السنة أنه لما حرمت الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها ولم يتحاشى الصحابة رضي الله عنهم أن يريقوها في الأسواق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 فأهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنها كرمت ثم ساره رجل يعني تكلم رجل من الصحابة مع الرجل الذي اهدى راوية قال له بيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما ساررته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 أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر عن عندك الله وعن الصلاة فانتم من تونه وهذا لا يحصل فيما إذا تطيب به الإنسان قلنا إن هذا جائز والذي أرى يعني لما صارت الأدلة محتملة أن لا يستعمل الإنسان هذا الطيب إلا للحاجة مثل أن نريد أن جرحاً يعقم جرحا أو ما أشبه ذلك أو يقوم مثل فيه رائحة كريهة وليس عنده طيب سواه أن تطيب لزوال الرائحة الكريهة فهذه حاجة ولا بأس بها إن شاء الله. إسماء وعبي يكون سيد استمع إلى أقوالكم في الأسماء إسم الشريفات والبنوك فهل أبيت من كبرمة هذه الدنيا وهذه الجبال الطيبة؟ إيه نعم أما المساهمة في البنوك فهي حرام. بدون تفصيل لان اصل البنوك قائمه على الربا فهي في الحقيقه مكاسب ربويه واستثبت على على هذا الاساس فالمساهمة فيها حرام بدون تفصيل واما الشركات الاخرى التي تستغل ربحها من غير الربا فالاصل الجواز الأصل أن المشاركة فيها جائزة فإذا تيقن أنها تتعامل بالربع بحيث تودع الفائض من أموالها في البنوك وتاخذ على الفائدة فحينئذ نقول الاحتياط أن لا يساهم فيها الإنسان فإن كان قد ساهم فليبقى على مساهمته ثم إذا جاءته الارباح التي تصرف كل سنه فان علم مقدار الربا بأن كان عشرين في المئة اخرجه تخلصا منه لا تعبدا به وتقربا الى الله به لانه لا يقبل منه لو اراد التقرب الى الله ما قبل منه لكن يصرفه في صدقه او في بناء مسجد او في مصالح عامه تخلصا منه وإذا كان لا يعلم نسبة الرباء من هذا الربح فإنه يتخلص من, نصفه من نصف الربح والنصف الباقي يكون حلالا لأن هذا أقرب للعدل، لا يظلم ولا يظلم نعم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 أن يرفعوا يديهم كما تبت ذلك في صحيح البخاري أو استصحى معنى استصحى يعني طلب الصحو إذا كثرت المياه الأمطار رفع يديه في الخطبة وقال اللهم حوالينا ولا علينا كما تبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يناسب أن نذكر هذه الحادثة العظيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعه فدخل رجل واستقبله وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا هل قال فادعوا الله يغيثنا أو قال فأغيثنا تأكدوا فادعوا الله يغيثنا ولم يقل فاغثنا ولم يقل أزل شدتنا قال فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ثلاث مرات قال انس فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة القزعة هي قطعة من السحاب وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار سلع ما هو جبل أين يقع غرب المدينة قريبا تأتي السحاب من جهته يقول ما بيننا وبين هذا الجبل شيء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 فدع الله يمسكها عنا السؤال ادعو الله يمسكها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الله أن يمسكها لأن المطر خير ولكن دعا الله بما يرتفع به الضرر ماذا قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراق وبطون الأودية ومنابت الشجر وجعل يقول حوالينا يشير بيده كما يشير إلى ناحية إلا فرجته بقدرة الله ولا بقدرة الرسول بقدرة الله ولهذا هو يسألك والله ما حوالينا ولا علينا فكما أن الريح تحمل سليمان عليه الصلاة والسلام غدوها شهر ورواحها شهر فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله قال حوالينا ويشير ولا علينا فخرج الصحابة يمشون في الشمس سبحان الله العظيم اذن يرفع الخطيب يديه في الخطبه حال الاستسقاء كمل وحال الاستصحاء اما اذا دعا للمسلمين اللهم اغفر للمسلمين وما اشكى ذلك فلا يرفع يديه وقد انكر الصحابه رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين رفع يديه في الخطبة وقالوا قطع الله هاتين اليدين كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا دعا يشير فقط يشير هكذا الى علو الله ولا ي... ولا ارفع يدي فلا يسن لا للخطيب ولا للمؤمنين ل... الم... الذين استمعوا خطبته اذا دعا يوم الجمعه في الخطبه لا يسن لهم ان يرفعوا ايديهم ولا يسن للخطيب ان يرفع يديه اما الخطيب فقد عرفتم الدليل وأما المأمومون فإنهم تبع له فإذا لم يرفع يده لم يرفعوا أيديهم السؤال يقول الشيخ السلام عليكم طيب الشيخ بن الله حول الشيخ بن الله لأننا كل الله خير سبحان الله يقول اريد بيانا لبيان الشيخ اذا كان بيانا لا يحتاج الى بيان البيان لا يحتاج الى بيان فان كان في هذا البيان اجمال فليسأل الشيخ حتى يبين واضح جماعه البيان لا يحتاج الى بيان والاجمال يبينه من من اجمله صاحب الكلام الحمد لله إذن نقول لهم العبارة اللي قال أما أنا فأقول إن ما قاله الشيخ صحيح ولا شك أن اختلاف الإخوان طلبة العلم لا شك أنه لا يختم الإسلام بل هو ضرر على الإسلام ولا شك أنه يختم أعداء الإسلام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 وإذا كنت تقدر أن صاحبك قد أخطأ فإن صاحبك يقدر أنك أنت ايضا أخطأت إذن لا حجة لأحد على أحد بقوله الحجه فيما قاله الله ورسوله وكون الإخوان تفرقون من أجل اختلاف وجهة النظر في أمر لا يمس الدين, الدين أو العقيدة هو في الحقيقة والله من نزغات الشيطان ومن خدمة أهل الباطل أهل الباطل لما رأوا إقبال الناس والحمد لله على الإسلام ولا سيما الشباب أتظنون أنهم يسكتون والله لن يسكتوا لأن هذا يغيظهم سيدبرون بكل حيلة للقضاء على هذا هذه الصحوة والنهضة لكنهم يدبرون بصمت وإحكام أما نحن لسلامة قلوبنا فنحن آه. إذا دبرنا بنينا من, الحب... من الحبة قبة كبرنا المسائل وجعلنا الناس يختلفون ويتفرقون فيحصل الشر والبلاء ولهذا يجب أن... أن... أن نمشي أولا بهدي الشر وثانيا بحكمة العقل لأننا إذا, إذا غلبنا العاطفة يا جماعي إذا غلبنا العاطفة صارت عاصفة عصفت بنا وأفسدت بيننا وأهل الشر يحبون أن يكون الواقع هكذا يحبون أن يقوم فلان يسب فلانا ويضلل فلانا فنصيحتي لاخواني الذين صار في منهم بعض الشيء أن يراجعوا الأمر وأن يحلل بعضهم بعضا وأن يستر منهم كلمة موقعة من الجميع بأننا متفقون في الأساسيات والأهداف وإن اختلفت وجهات النظر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 جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريضة فقال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريضة فخرجوا من المدينة لبني قريضة أدركتهم صلاة العصر فقال بعضهم لا نصلي العصر إلا في بني قريضة ولو بعد المغرب وأخر الصلاة ما بعد المغرب وصلوها في بني قريظة بناء على إيش على ظاهر اللفظ لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريضة وقال آخرون بل نصلي العصر في وقته لأن من فاتته ساتع أصلح عمله ولأن غرض النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام المبادرة في الخروج والوصول إلى بني قريضة اختلفوا هذا الاختلاف الذي هو في ركن من أركان الإسلام ومع ذلك لم يعنف بعضهم بعضا والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلعه الخبر لم يعنف واحدا منهم وإن كنا نرى أن المصيب هم الذين صلوا في الوقت فالمهم أنا أريد أن نكون نحن على طريق السلف الصالح لا نكفر ولا نظلل ولا نبدع إنما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 لا يضر لا يضر الاختيار في النهج لا يضر ما دام لم يخرج عن حدود الشر لا يضر والله اعلم